hace 10 لأن مهيانك يلتمس الإنسان في الصفة What are Hvis du har noen, du som kan synvre på som har لكن لما القلب بيكون con pie quellire quello dei can di lascia min All right. في غرفته ممكن هي تاخد منه كذا ويروح يتم فتبص بقى قال انا من غير مساحه يبقى هو أنهم المنزلون الله تعالى فيقوهم بالنص وينفوه ففي قوله تعالى أنا تدركوا الأبصار واجه رفضهم عز وجه. ايضا الهدى البيعات بيقولوا الاستواء بالاستيلاء. قولنا الاستيلاء هتوش عيب انو كان مزور وبعدين قريبها. بيتروسط ربك. بصوتها Yeah دعوا الروح ان نجي للفصل كلامه ده كلامه اندكسي وان لبعض الناس يعني بتشك احنا جدا جدنا جدنا لكن صلاة I okay. ابن فلان انت اموت في الغيب انت اموت وليت كمان انت اموت ابن تعب وابن في نفس الوقت وفي المدرسة انت مدارس ابن تعب وابن مدارس بس اللي ما ايه؟ لو المدارس داد أداء يفعل الله وابن هو العب دادا ينبغل دين رونا بيقامت كمان بيه اتفلت ويتقول بيقل بسم الله الرحمن الرحيم مش الله الرحمن طبعا في فهل دين رؤون جاء محمد وعليه وايه وعلي. وبينه ما يقول جاء محمد إبراهيم عليك. يبقى في فرقة جيزة. الوصف. كوصف والتعادل والمخالفة والمبايرة المعطف. انت كنت اسم الناب هو الهب وراع الكدس وبعتن في جامل في واحد. لو انت في اف انير برو كنترولس دول باي الشركه ان تراكس اند تاور زي ما هنعرف وحده من افالين باقي كارتون ان ما صور دي